خلف الإمام ثم قرأ آية الكل يمكن يحفظها فقلت سبحان ربي جل في أولا يعني ما أكثر ما فضح الله المنافقين لكن يا جماعة يبغلنا نقرأ هالكتاب العظيم أكثر مما نقرأ الجرايد. نقرأ هالكتاب العظيم أكثر مما نقرأ الجرايد. لو يقرأ خبر في جريدة يعيده ولا يقصه معه ويقعد يقول في كل المجالس سمعت الخبر في جريدة ثانية ولا تقدر تقول كل ما قعدت مجلس كلام القرآن عن آية في كتاب الله عز وجل قريتها وهزت أركانك أخبار إجماع كلام بشر وتلقانا ننصت له نسمع له ننقل بيننا طيب تقدر تنقل آيات القرآن سمعتها هزت كيانك لو قعدت في كل مجلس وتكلمت عن آية ما اللي عني ولا آية. يخوذ الله عز وجل والذين خذ كل كلمة بل حرف كل حرب وذبط على كل والذين اتخذوا مسجدا ما هو صحيفة ولا جريدة مسجدا لحظ كيف الله سبحانه يوصل لك انك انت به تنخدأ بالمنافقين حتى لو بنوا مسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاد لمن حارب الله ورسولا لمن حارب الله ورسوله من قبل يعني والله لو أنهم بدأوا يبنون هالمصاحب وبنوا المساجد قال الله عز وجل ولا يحلفون نلاحظونهم فيه في مسجد ويحلفون ولا يحلفون إن أردنا إلى الخسنة ايش قال الله صدقهم ايش قال الله قال والله يشهد انهم لكاذبون طيب الحين مسجد يا جماعة انا واقف وصلي قال الله لا تقم فيه ابدا لو تصلي في بيتك ما تصلي معها المنافقة يا جماعة هذه دعوة لمقاطعة مسجد فيه منافقين يقومون على الإضرار بالمؤمنين ومحاربة الله ورسوله فكيف أجد اشتري قال لا تقوم فيه أبدا ما عندنا مسجد صلاة يعني تريد أوضح من هذه يقول الله لأن بعض الناس أو أكثر الناس اليوم أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس والله يا جماعة جاهل يبره الجرائد وما يدري كل يوم مفتت دينه كل يوم مخلع دينه كل يوم ينقض دين لا تنقضن عروا الدين عروة عروة فيسمع من الكلام كله دعوة تفسخ وخراب ودمار ثم يقول لك حسب الضابط الشرعي صح يا جماعة ثم أكثر ما تشوف حسب الضابط الشرعي هو اللي كاتب هذا من المؤمنين حسب الظوابط الشرعية هذه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 أنك بأبي وأمي أنك رسول الله عليك صلى الله عليه وسلم قال قالوا نشهد إنك لا شوف التأكيد لا رسول الله ما قال الله قال والله يعلم إنك لرسول الله. وانتهت الآية قال والله يشهد إن المنافقين إيش؟ فهم قالوا كذب، هم قالوا إنك رسول الله. شفت الله شباب كيف تعالى مع المنافقين؟ لا يخدع بحسب الضوابط الشرعية. يقول لو جاء قال والله إنك رسول الله قال والله يشهد إن المنافقين إيش؟ لا كذبون ليه؟ أقول أصورة هم الذين يعني لا يخدع.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 والله ما نبغى للإصلاح للدولة ولا نبغى الإصلاح للمجتمع كذبوا والله قال وإياك قل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن نصلحون والله ما تنتهي الآية إلا يفضحها الله مع أن كل كلامهم زين إنه لرسول الله ها أم آمَنَا بالله وباليوم الآخر صح بعندك الآن كيف تعرف المناطق ما يربونا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلعون ألا إنهم هم شيه في إنهم هم المفسدون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس إذا قيل الله قالوا سمعنا واطعنا إذا قيل لهم قال رسول الله لا يقلون رجل بمرأة قالوا سمعنا واطعنا إذا قيل لهم الله عز وجل يقول ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ليعلم يعني مو باختناق واحدة ماشية السوق ما اختلص أحد ولا شيء ماشية بالسوق وهي تمشي متغطى لابس خمسين عباءة خمسين والله الآية تصلح لها لو إنها لابس خمسين عباءة وستين قفاز وعشرين شراب المشكلة الوحيدة فيها كلها أنطلع صوتها وهي تمشي خنخال ولا كاذب بالله أن الله لا يرضى وسيسألها عن هذه الأقدام التي حركها سبحانه قال ولا يضربن بأرجلهن طيب ما إحنا شايفين شيء ليعلم لا متعليم ليعلم إيش ما بيش طالع ليعلم إيش ما يظهرن ما يبدين ما يخفين يعني من جوا تحت الخمسين عباية لا بثامت زينة، فما حدشاف شيء. قال ليوعلم ما يخفي، أثبت الله الخفاء في زينة، يعني مطالع، طالع ما في شيء، أسود فسود. قال ليوعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا طلعت الغثام ولا لو توبوا إن الله جميعا أيها المؤمنون عليكم. فإذا قيل المؤمن خلاص، يفسن عنا واطعنا، فالله يقول هؤلاء إذا قيل لهم آمنوا، الشيخ سعد ذكرهم بالإيمان بلق. عدم الاختلاف جاء بكلام من عنده قاب من تعليف كتاب ولا قال من آية وحديث لا هم يموتون لا تقول آية حديث. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا يخي كما آمن الناس فلما جاءهم آية ولا حديث سمعنا وطعنا قالوا أنؤمن كما آمن السفه هذا مسكين متحجر هذا سفيه صح ها؟ ألاف